Bismillah. وريب وغن يكون لرسفا ان انتم قوم من مشرفين وكان رسلنا نبيا في الأول وما يأتي شَاءَ وَمَا أَرْسَلَ مَسَجِدَهُ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ No, <laughs> очку yeah. yeah. yeah. صلق الأبواد كنا ودعا لكم من الفلس والأنعام ما تركبون لتستهول forever. الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأرسل في صنيعتي وهو في خصام غيوم وبدوا من ونكتب شهادة ونسألون وقالوا مَا تَيْنَا هُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَامْ بِمُثْمِتُول وجوالات كلمات باطية في عقبيه لعلهم يرجون بل ما تغطها. وقالوا له لا نزل هذا القرآن أنا رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن نقسمون نابعينهم ما عيشتهم في الحياة الدنيا ورفضنا بعضهم فانقطع بعض درجات لين فخلاب ربا صخريا ورحمك ربك خيرا مما يجمعون ولو are the ling وَإِنَّهُمْ لَيَعْصُونَهُ مَعَ نِسَابِهِ وَيَحْصَبُونَ أَنَّهُمْ عَدَدُ القريب <تصفيق> ba right. مِنَ الَّذِي يُغْشِي إِلَيْكَ إِنَّكَ لَعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّأُولِي وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من no Hello! T squaree ورقبنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا بل هم ان هو امرون خفيون هو We بول مول الذين آمنوا a <laughs> إِلَّكَ <تصفيق> جَنَّةٌ <تصفيق> جئنا في عذاب جهنم خالدون لا يفتح رعبهم وهم في مبلسون وما غنم Bala وهو وبال... <تصفيق> and their own. وَا